بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بين محمد والآله واصحابه جميع رحمه الله وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيرهم الحقوق إلى آخره قول رحمه الله وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير يعني كما أنه يجوز له أن يزوج ابنه الصغير بغير رضاه أو علمه لا يجوز له أن يخالع زوجة ابنه يجوز له أن يزوج لكن لا يجوز له أن يطلق أو يخالع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والمراد لمن أخذ بالساق أي لمن يطأ المرأة فالذي يطأ المرأة هو الابن الصغير أما الأب فلا يطأها لذلك لا يملك خلعا لزوجته قال ولا طلاقها كذلك لا يملك أن يطلق زوجة ابنه الصغير له أن يزوج ابنه الصغير لكن ليس له أن يطلق زوجته أو أن يخالعها لأنه لا يملك ذلك ثم بعد ذلك قال ولا خلع ابنته الصغير بشيء من مالها يعني ليس للأب أن يخالع بنته بشيء مما لها هي، فلو رأى الأب أن زوجة ابنته زوجة ابنته قد آذاها، فلا يصح أن يأتي إلى الزوج ويقول أنا عندي مال لبنتي التي هي زوجتك قدرهم مليون ريال، أنا سوف أعطيك من خمسين ريال وخالعها لتفتدي. من ظلمك لها على قول مصنف لا يصح لماذا لأنه تبرع لأن العوض تبرع والأب لا يملك التبرع وإنما له أن ين وإنما له أن ينمي مال ابنته الصغيرة بما فيه مصلحة لها وهنا على قول مصنف ليس فيه مصلحة في تنمية مالها وإنما فيه نقص لمالها والقول الثاني للأب أن يأخذ من مال ابنته الصغيرة لتفتدي من زوجها الذي لا تريده لأنه فيه مصلحة لها أما لو تبرع الأب أو غير الأب من ماله ليفتدي المرأة يصح كما سبق وإنما المقصود من مال نفس بنت من, من من نفس مال البنت الصغيرة أما إذا كانت البنت كبيرة فلها أن تعطي الأب لي ليخالع ليخالعها زوجها أو هي تعطي الزوج مباشرة ليخالعها لأن الصغيرة سفيها ويتولى مالها, ويتولى مالها أبوها أو الوصي عليها ثم بعد ذلك قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق يعني لو كانت الزوجة قد قضت الزوج مليون ريال ثم بعد ذلك قالت خالعني على خمسين ألف ريال فخالعته على خمسين ألف ريال فالمليون الذي في ذمة الزوج الخلع لا يسقطه وإنما الخلع هو افتداء لفسخ العقد وبقية الحقوق تبقى كما هي من قرض أو رهن أو وصية وغير ذلك لأن عقد الخلع وفسخ عقد النكاح لا يسري إلى غيره فهنا لو خالعها يبقى في ذمته بقيت الحقوق فمثلا لو اشترى منها عمارة بخمسة ملايين يبقى ذلك المبلغ في ذمته ما يقول أنها خالعتها وبرعتها من كل شيء وإنما تخالعها على عقد النكاح بقيت الحقوق تبقى لا تسقط ثم بعد ذلك قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا صورة هذه المسألة لو أن شخصا قال لزوجته إن شربت العصير فأنت طالق ثم بعد سنة برغبته طلق المرأة وهي لم تشرب العصير وبعد أن خرجت من العدة شربت العصير هذا لا يؤثر في الطلاق لأن انتهت العدة فشربها العصير لا يؤثر وهذا واضح لذلك قال فإن علق طلاقها بصفة مثل شرب العصير ثم أبانها يعني طلقها وانتهت العدة فوجدت أي تلك الصفة وهي شرب العصير يعني شربت العصير بعد أن خرجت من ذمة زوجها وهذا واضح قال ثم نكحها يعني بعقد جديد فوجدت بعده فوجدت أي فوجدت تلك الصفة بعد أن نكحها من جديد فشربت العصير بعد العقد الجديد الثاني، على قول مصنف قال طلقت. فإذا قيل إن تعليق الصفه وهو في العقد الأول، فكيف يسري العقد الثاني؟ على قول مصنف أنه يسري العقد الأول أفاد في العقد الأول ويسري أيضاً. في العقد الثاني ويسر أيضا في العقد الثالث فإذا قيل متى ينتهي سريان ذلك نقول إذا على إذا طلقها ثلاثة انتهت ثم نكحت زوجا غيره ثم عقد من جديد تنتهي تلك الصفة مع القول المصنف فإنها انشربت في العقد الأول في العقد الثاني أو في العقد الثالث وهو وهو قد علق الصفة في العقد الأول يقع بها الطلاق لذلك قال ثم نكحها فوجدت بعده طلقت قال كعتق يعني كما أن العتق لو أن شخصا قال لعبده فلو أن شخصا قال لعبده إن كلمت زيدا فأنت حر ثم بعد شهر باعه وبعد سنة الذي اشتراه باعه على المالك الأول ثم بعد الشراء الثاني هذا بعد أن عاد إلى سيده بالشراء الثاني كلم زيدا فعلى قول المصنف يعتق حتى ولو, كان حتى ولو كانت تلك الصفة معلقة بعقد الأول بعد بعقد العتق الأول، لذلك قال كعتق قال وإلا فلا يعني وإذا لم توجد الصفة في العقد الثاني لا تطلق شرب العصير لأن شر وكذا لا يعتق العبد بالعقد الثاني لأنه لم يكلم زيدا ما هو اللغو الذي لو حدث لا يعتبر هو شربها العصير بعد انتهاء العدة من العقد الأول وكذا العبد لو كلم زيدا وهو عند الذي اشتراه لا يقع هذا اللغو لماذا لأنه خرج من العقد أما إن عاد إلى العقد مرة أخرى سوى عقد الزوجية أو عقد الملكية للرق فوقعت الصفة تطلق في الزوجية ويعتق في عقد الرق وبعض أهل العلم يرى أنه إن علق الصفة بالعقد الأول لا يسري العقد الثاني إذا لم ينوه وهذا أعدل الأقوال فنرجع لنيته ونقول ماذا تقصد بشربك المرأة العصير هل هو يسري في كل عقد ولا العقد الأول فقال لا أنا أقصد العقد الأول لأنه لما طلقتها لعلها تأدبت ثم كبرت وعرفت المصلح حتى لو شربتنا اذنت لها نقول لو شربته في العقد الثاني لا تطلق فيعود إلى نية الصحيح نعود إلى نية المطلق هل تقصد دائما أم تقصد في العقد الأول نعم والله عالم صلى الله وسلم من بينا محمد يقول توضح حبارة وينعلق طلاقا بالصفة ما بنا فوجدت لم ثمنك حف لنتوضح لو أعطيكم مثال ثاني لو أن شخصا قال لزوجته إذا كلمت في الجوال فأنتي طالق تمام ثم بعد ستة أشهر هو حالها هو من حاله طلقها ثم انتهت العدة فأخذت الجوال تكلم نقول لا يقع الطلق لأنها طلق فضول انتهت العدة ثم عقد عليها عقدا جديدا من جديد ثم كلمت بالجوال على قول المصنف تقع طلقها فإذا قاتلاءه في العقد الأول نقول عقد المصنف على قول المصنف سواء في العقد الأول أو هذا العقد أو العقد المستقبل تطلق والقول الثاني أن كل عقد له طلقتها له, له صفته والقول الثالث أن لا تمسح تلك الشروط تلك الصفات إلا إذا طلقت المرأة ثلث تطلقتها ثم نكحت زوجا غيره فعادت إليه تمسح الطلقات والصفات والقول الراجح نقول نسأله ماذا تقصد من تكليم الجوار في العقد الأول ولا دائما لا نقصد دائما نقول يقع الطلاق والصفة نعم يقول لو قال إن شربت العصير فأنت طالق الله أني يكفر عن ذلك كفارة من لا هذا الشرط لا وجد يقع الطلاق. يقول ما علاقة المسألة الأخيرة بباب الخلع لأنه تعليق فأول باب تعليق للعوض تعليق للطلاق أو الخلع بالعوض وهنا تعليق للطلاق بصفة ما ما معنى قوله صلى الله كعتق يعني مثل العتق يعني قياسا على العتق مثل لو قال ل لعبده إن استمعت إلى الأغاني إن, إن إن إن كتبت بالقلم الأزرق فأنت حر ثم ذلك باعه وكتب عند الذي اشترى هذا لا ننظر إليه لأنه لغو ثم عاد واشتراه من جديد البايع الأول وكتب بالقلم على قول مصنف يقع الخلع يقع العتق فيقال لا أنا أقصد في العقد الأول وأن أفعلت هذا الحيلة حتى ما يقع العقد على قول مصنف ما يقع العتق على قول مصنف يقع العتق الحج المتمتع يجب البقاء في مكة من عمره للحج من لو قمت بعمره وأنا من أهل المدينة ثم رجعت المدينة وقمت بالحج فالهذا الحج تمتع للتمتع يعني السفر يقطع التمتع كما قال ابن عباس فمن اعتمر وبقي في مكة حتى الحج فأحرم بالحج يكون تمتع أما من عمل عمره مثل هذه الأيام ثم يعود إلى بلده سواء المدينة أو غير المدينة ينقطع التمتع. يقول مما قلوا وإلا فلا يعني وإذا لم تقع الصفة في العقد الثاني ما يقع. فلو وقع بين العقدين كذلك ما يقع يقول إذا علق الزوج الطلاق بصفة ثم تراجع لها أن يبطل لأن قوله الأول وكذا السيد من عبد. شوف العتق الطلاق ما يمكن الشخص يتراجع تمام إذا لو شخص قال لزوجته إن زرت أخاك فأنت طالق ما يمكن تراجع خلاص إذا زارت تطلق وكذا لو قال لزوجته إذا زرت جارتك فلانة أنت طالق ثم بعد سبوع سبعين قال زوريها فلو زرتها تطلق مدام تلفظ بالطلاق لا يملك الرجوع عن هذا اللفظ وكذا العتق نعم يعني خذ قاعدة دائما لا يمكن الرجوع في الطلاق أبدا سوى الطلاق المنجز يعني أنت طالق أو الطلاق المعلق فلو قال أنا قلت أنت طالق إذا زرت فلان فلانة ولان رأيت أنها مريضة أريد أن نتنازل عن هذا الشرط نقول ما يلكن تنازل ليقع نعم مصاب يقول لو قال لو خرجت من البيت فأنت طالق ويقصد المنع هل يقع الطلاق هل يقع ثلاثة واحد يأتي إن شاء الله في الطلاق لو قال علي الطلاق لو خرجت إلى جارتك فأنت طالق هذه لفظة علي الطلاق ولفظة أخرى إن خرجتي فأنت طالق ولفظة ثالثة أنت طالق فلو حلف على الطلاق ويقصد الحثة والمنع أو التهديد أو التخويف ما يقع الطلاق ويكفر كفارة يمين لأن المثابة يمين كما ساتي وإن علقه على شرط يقع المشروط كما سيأتي إن شاء الله لو قال زوجتي مطلقة ويقصد أنه سيطلقها هل يقع الطلاق يقع الطلاق حتى لو قال أني سألو أقصد أني سوف أطلقها نقول لا ننظر القصد هذا لأن هذا لفظ صريح في الطلاق يأتي إن شاء الله كتاب الطلاق يأتي